Bismillahirrahmanirrahim. Qul ağuzu bı Rabbı Nas, Malikı min şerril vesvas-el hannas allazî yevsüsü fî sudûrin-nâs minel cinneti vennâs bismillâhir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 ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا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 أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بنبغي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن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 سبحان الله, سبحان الله وبحمده يقولها الله مرة, مرة, مرة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين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 أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلما وما كان من المشركين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد